رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الإخوة المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا في مجالس الموطأ للإمام مالك رحمه الله واليوم نستمع إلى قراءة كراءة جديدة من الموطن والآن الله الحمد لله والسلام على رب الله وعلى آله وطلبه ومعلا ومعلا قال المؤجد رحمه الله تعالى باغ جامع ها هاي رحمته ومنية ورغوبه وقال حدثني يحيى عن ابي ان رسول الله الله عليه وسلم في حاله الخطاب وقال عن مالكه. عن رومیشا اللہ فقال السلام دار قوم وإن شاء الله قد رأيت يا رسول الله أَلَمَّا بِأَخْوَانِهِ قَالُوا أَلَنكُم أَخَارِي وَيَضَامُنَا الَّذِينَ لَمْ يَكُبُوا وَأَنَا ضَرْبُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَقَالُوا يَا رَبَّنَا كَيْفَ تَأْتِينَا مَاءً بَعْدَ خِمَارٍ مِنْ أُمَّتِنَا قَالَ أَرَعَيْتُمْ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ قالوا يا رب الله فعلم إنهم يأتون فإنهم يأتون يوم القيامة غرى المحشرين من الهضوء وأنا, وأنا, وأنا فرطهم على الحرب فلا يدادلنا رجال عن حرضي وأنا فرطهم وأنا فرطهم على الحرب فلا يدادلنا رجال عن حرضي كما يذاب الزغير قال يناديهم ألا هلمة ألا هلمة ألا هلمة ويقالوا إنهم قد بدنوا بعده فأقول سقا فسقا فسقا نعم باب جامع الوضوء مجتمل على أحاديث كثيرة فنتكلم عليها شيئا فشيئا يقول إمام مالك رحمه الله باب جامع الوضوء يعني هذا الباب يذكر فيه كل ما له تعلق ب أحكام الوضوء مما ليس مفصلا على باب معين قال عن هشان بن عروة عن أبيه أن رسول الله عليه وسلم سلل عن الاستطابة الاستطابة يعني الاستنجاء استطابة يعني طلب الطيب وهو التنزه من البول والغاية فقال أولا يجد أحدكم ثلاث أحجار يعني يستطيب بها فيأخذ من ذلك من هذا الحديث فوائد أن العلم يحصل بالسؤال من طرق العلم السؤال قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا ولا ينبغي للمسلم أن يمنعه من السؤال حياء أو كبر بعض الناس لا يسأل كبرا أسأل يتكبر ومن الناس من يمنعه من السؤال الحياء ولا حياء في العلم فيسأل علم بن أبي طالب سألوه قالوا له بأي, بأي شيء, شيء نلت هذا العلم الكثير كان من علماء الصحابة وفقهائه فقال باللسان سؤول وقلب عقول وهنب قوله يسأل ما بتو يسأل طيب استفاد من هذا الحديث أن الاستجمار يكون أقله بثلاثة أحجار أقله بثلاثة أحجار وحده وأكثره لا حد له ثلاثة عين انقذ بها ونعم فان لم تنقذ اجت بي ولا يقف عندها ياتي بخامس حتى يكون العدد وتر كان الرسول يستجمر وتر ومر من المرات بعث بعض الصحابه ليات له باحجار يستنجي بها فاتاه بحجرين وروثه ما لقاله حجر جاب له روثة لكناش فأخذ الحجرين ورد الروثة فقال انها ركس يعني نجس والنجاسة لا تزال بها النجاسة فأتاه بحجر فقبله فجل ذلك على أن الاستجمار أقله ثلاثة أحجار أقل من كده ما يجزي طيب إذا كان له حجر واحد له ثلاثة جهات فمسح بهذه الجهة ثم مسح بهذه الجهة ثم مسح بهذه الجهة هل يجزئ لا يجزئ وإن حصل الإنقاء وإن حصل الإنقاء وأما حديث بهريرة وهو الحديث الثاني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 قال لا بل أنتو أصحابه يؤخذ من هذا فواهد الفائد الأولى في استحباب السلام على أهل المقابر بعض الناس يمر على المقابر لا يسلم على أهلها قال العلماء ليس الأحياء بأولى من الأموات لو في ناس جاسين ومريت عليهم بدون سلام قصرت في ذلك ولا لا قصرت في حقهم ما القيت عليهم السلام فالميت بمنزلة الحي في أنه يلقى عليه السلام ففيه استحباب السلام على أهل القبور والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسلم عليهم بهذا السلام السلام عليكم دار قوم مؤمنين ثم قال وددت أني رأيت إخواننا النبي تمنى أنه لو رأى إخوانه فتعجب الصحابة فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله يعني قال لا بل أنتم أصحابه بل أنتم أصحاب ففرق بين الصحبة والأخوة وليس معنى ذلك أن, الإخ... أن إخوة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يأتون من بعده أقرب إليه من أصحابه لا يظن أن الظن هاس... هذا الظن هذه أخوة وهذه أخوة دي أخوة صحبة بأخوة ودي إيش أخوة لا صحبة فيها أيهم أكثر شرفا وأعلى منزلة أيها من اجتمعت له الأخوة وإيش الصحبة فأبو بكر وعمر وعثمان وسائر المؤمنين الذين صاحبوا أنفس الرسول صلى الله عليه وسلم لهم حق الخوة وحق الصحبة فهم أشرف وأعلى شعنه لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال وددت لو رأيت إخواننا قالوا أولسوا إخوانك قال بل أنتم أصحابي طيب من هم إخوانك قال وإخواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحول قال إخواني الذين سيأتوا من بعد آملوا بي في رواية ولم يروني فهؤلاء لهم منزلة وإن لم تصل إلى منزلتكم أيها الصحابة لهم منزلة ومنقبة من وجه آخر آمنوا بي ولم يروني وأنتم رأيتموني ورأيتم الآيات والمعجزات بين ظهرانيكم فإيمانكم كان إيمان شهاد وهؤلاء آمنوا بي غيبا ولم يروني بل سمعوا بي فكان إيمانهم إيمان غير هذا لهم شرف من جهة أخرى قال وأنا فرطهم على الحول الفرط هو السابق السابق السابق إلى الشيء قال له فرط بتحريك الراء فرط أنا فرطهم على الحوب أنا أسبقهم إلى الحوب وأمكثوا على رأس الحوب أنتظروا فإذا جاءوا سقيتهم من الحوب هذا شرف عظيم لآخر هذه الأمة لكن شرف السابقين من الصحابة والتابعين أفضل وأعلى وإن كان في اللاحقين شرف أيضا من كونهم آمنوا به ولم يروا قالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتي تقول أنت فرطهم على الحول تنتظرهم على الحول كيف تعرفهم؟ أن هؤلاء أمتك والحشر يجمع أمما كثيرا أمة موسى وأمة عيسى وأمة... كيف تعرف فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم يأتون يوم القيامة غرّا محجّلين الغرّة بياض في الوجه والتحجيل بياض في الرجلين من آثار الوضوء وهذا فيه دليل على أن الوضوء خصيصة من خصائص هذه الأمة ولو لم يكن كذلك ما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعه من غيره فدل ذلك على أن الوضوء خصيصة لهذه الأمة وأنا فرطهم على الحوض فلا, ينا... فلا يزادن رجل عن حوضي كما يزاد البعير الضال وناديهم ألا هل ه... ألا هلمة ألا هلم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسحقا, فسحقا فسحقا هذا خبر عجيب قال فلا يزادن رجل يزادن يعني يطردن قال في رواية البخاري ولا يزدان أقوام من أمة عن الحول تطرده الملائكة كما يطرد البعير الضال إذا كان شخص له جمال كثيرة وملأ لها الأحواب لتشرب ثم جاء بعير فزاحمها من الجمال الضالة فإنه يضرب ضربا شديدا حتى يمكن ابله من السقي والماء فقال انا ارى عليه اثار الوضوء فاقول أمتي, امتي امتي امتي الا هل امه الا هل امه ألا هل امه, أمة في اسم فعل امر او فعل امر هل امه فيقال لي يعني تقول له الملائكه لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم غيروا وبدلوا فأقول فسحقا فسحقا فسحقا في هذا في هذه القطعة من الحديث بيان أنه يطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم رجال من هذه الأمة هذا حق أخبر به رسول الله فأمته تشرب من حوضه والحوض سبحان الله أبيض من اللبن وأحلى من العسل عدد ميازيبه الكيزانة التي يشرب بها الناس كعدد نجوم السماء من شرب منه شربة واحدة لم يضمأ بعدها أبدا فيرد الناس عليه وهم عطشا فيشربون ويأتي أقوام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون في فينادي عليهم رسول الله أمتي فيرى الملائكة تضربهم تمنعهم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فيقول رسول أمتي, أمتي لا تضربوهم عن حوضه دعوهم يشربوا فيقولون لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم غيروا وبدلوا هذا فيه أن هؤلاء الذين يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم سبب طردهم أنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منهم ابتدعوا بدعا كبيرا ونسبوها إلى الشريعة وتقربوا إلى الله بها وهي محدثات مظلمات حالكات لا تقرب من الله عز وجل ابتدعوا في أذكارهم وابتدعوا في صفة الأذكار وفي طريقة الأذكار وذكروا بهمهمة وصياح وطبول ورقصوا وربما صاحوا وجلسوا وقاموا واضطربت أعضاؤهم اضطرابا كالطراب المجنون مع أن الذكر يخلي الإنسان فيه سكينا واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك بدون صياح تضرعا التضرع يعني السكينة والمسكن بين يدي الله وعدم الاضطراب وعدم الصياح وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكروا الله كأنما على رؤوسهم الطيب على رؤوسهم الطير يعني الطير بيتحوم بيتحوم حتى تجلس على رؤوسهم تظن أنهم حجر أو الشجر لله يشوف الكلام الزينا شوف ربنا أدبهم كيه سكينة ولذلك قال الإمام بن القيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين والذكر يورثه أشياء عجيبة يخسو الوجه مهابة وتألقا ويخسو النفس سكينة وراحة واطمئنانا وخضوعا وخشوعا وضعفا الذكر قدر ما ذكرت كثير بتخشع كثير وتطمئن وتسكن أعضاؤك كأنه لا حراك بك قيل لسفيان يا أبا عبد الله رأيناك تذكر الله فنجزم أنه ليس عضو من أعضائك ينبض غير لسانك الله شوفناك تذكر جسمك ده يموت موت بس لسانك ده بنشوفه يتحرك حاصل شعور قال والله أنا لا أدري ما الذي أصير إليه إذا ذكرته الله أنت طبعا شايفيني لكن أنا نفسي ما شاعش جسمي دي برد لي قال العلماء هذه سكينة الذكر يشوف تذول بيذكر وجسمه ده يرجش ويتحرك ويبطبط زيد ديك المطبوح هذا ما ذكر الله أبدا كده هذه علاقة بالدين أصلا وما لو فتشت السيرة دي كتب السيرة والأخبار والأئمة والصالحين لا تجد فيها أبدا ذكرا يشبه ذكر الناس اليوم وهؤلاء سيرون يوم أن يرون ما الذي يحيق به يوم أن تأتي الملائكة دي البقلاء شرطة تتعرض أنت لمقاومة ولهم عساكر لا هؤلاء جنود الرحمن وما أدرك ما جنوده الرحمن الواحد منهم ما بين شحمة أذنه إلى كتفيه مسيرة خمسمائة عام لين كان عندك مقاومة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له الملائكة لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم غيروا وبدلوا قال الإمام بن عبد البر في شرح الموطأ وفي هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين وحبيب رب العالمين إذا انتقل إلى ربه لا يعلم شيئا من أمر الغيب كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي أنا ما أعرف قالوا إيه فعلا قالوا حاجات كثيرة وأنا ثالث ثلاثة وأنا الله وأمي إله والله اله انا ثالث ثلاثه وقالوا وقالوا انا بريء ليه وكنت عليهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب علي عشان الرسول ما يجادل الملائكه ويقول لا كانوا كويسين كانوا كويسين لا من انت قاعد وبعد ما انت فتت بي كثير ثم جاءت خلوف يقولون ما لا يعلمون ويفعلون ما لا يؤمرون وأحدثوا وبدلوا بعدك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لما علم حقيقة الأمر سحقا سحقا, سحقا يعني بعدا بعدا بعد يقول الملايك اضربونك قدام بسه بعيد بعيد علماء التفسير للحديث قالوا سحقا دي ابعدون من المولى من الحوض وحسرتا من حرم حوض النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده أنا أقول للمسلمين تمسكوا بالسنة وعضوا عليها ولازموا أهل التوحيد ولازموا أهل السنة ولازموا أهل الحق وتعلموا العلم وتفقهوا في العلم وأقرأوا كتب أهل الإسلام هذا كتاب الإمام مالك رحمه الله الموطأ هو الذي سطر هذا عشان ما يقول لك ده كلام الجماعة دي لا ده مالك ذاته عندك شك فيهم؟ ده مالك زاده والحمد لله مذهب مالك مذهبنا أكلمك النصيح قريناه تسعة سنين ما نعرف شافعي والإمام أحمد ولا أبو حنيفة ولا سفيان الثوري ولا ابن عيينة ولا ابدا نقرأ في كله العشماوي الأخضر العزية ابن عاشر الرسالة خليل أقرب المساعد معاون الموضع مالك ده خدتنا بيده اندكشن بتاعنا فاين قال في ناس بعدين ضربهم الملائكه فيا خيبتهم ويا حسرتهم لانه قال فين الشفيع سخطا ده بيشفع وقالت الملائكه هاكم هذه الصياط فضربوه وضربوهم بأمر الله فاجتمع عليهم رب عز وجل وملائكته ونبيه ديل فيهم فرقة تاني حكاية الراحة قال ما الحساب ما تباري ليك أي إنسان تمشي وراه يقول لك الجنة به جاي الجنة وريني النبي قال كده به لا ما قال خلاص أنا من هنا ما ببرك. معاك حديث معاك مالك ابن أنس ابو الشافعي لا لا أنا بنزل منك إلا هاته مش ساعة يتضيع يا رجب التقسر ثم قال والله لو حدث لكم لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكمه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رئي فوقع ويحسنه أبو ثم يصلي الصلاة إلا غزر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها قال يحيى قال مالك قراغ يريد هذه الآية أقم الصلاة صرفين آل وذلقا من الليل إن المسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى لذاكرين إن الحسنات يذهبن السيئة إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى لذاكرين نعم وحدثني عن مالك عطا... عن رين بن عبد بن عاض الله اخونا به ان الله صلى الله عليه قال اذا توضى العبد المؤمن فتمضمض صار يدا من فيه واذا استنثر صار يدا من انفه واذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفاء عينيه فإذا غسل يديه قرية الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أغافر يديه فإذا مسح برأسه قرية الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه قرية الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أغافر رجليه كان إلى ثم كان ثم كان ثم كان مشه إلى المسجد وطلاثه نافلة له الله قال عن حمران حمران مولى أثمان رضي الله ونسمع نافع مولى بن عمر و كذلك مولى اوع ما معنى المولى المولى هو العتيق العتيق يعني الشخص الذي كان عبدا ثم اعتقه سيده فيكون المعتق بالنسبه اليه مولى يعني اذا مات ولم يكن له عصب فانه يرثه ذلك المولى ويجوز أن يقال عثمان مولى حمران ويجوز العكس حمران مولى عثمان ويجوز أن تقول نافع مولى بن عمر ونافع وابن عمر مولى نافع لكن المشهور حمران مولى عثمان عرفنا إذن معنا المولى أن عثمان بن عفان جلس على المقائب وكان الناء الصحابة رضي الله عنهم كثير منهم يعتق الأرقاء طلبا للأجر والثواب قال تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير فالكتاب مشروعة والإعتاق مشروع طيب قال فجاءت فجاء المؤذن فكلمه هكذا فآذن بصلاة العصر قال له العصر جاء يأخذ من هذا أن المؤذن هو الذي يكلم الإمام والإمام هو الذي يأمر بالإقامة وهذه من السنن المتروكة في كثير من المسائل المؤذن ما بكلمه الامام واحد من الناس اللجنه يقولوا وين الامام؟ ما مشي كثير لا المؤذن يؤذن من يؤذن الامام يعلم يعلم ثم يأتي الإمام فيأمر بإيش بالإقامة هذا الوضع الطبيعي لكن أحيانا الإمام إذا غير موجود ممكن واحد يتولى الأمر فيقول المؤذن أذن إذا غفل أو يقوم المؤذن بنفسه فيؤذن وإذا لم يترك الإمام أحدا يصلي فالمؤذن يصلي بالناس إذا كان طبعا اهلا للإمام إذا ما كان أهلا يقدم من يراه يعني أحق بالإمام. طيب قال فدعى بماء فتوضى الضمير يعود على من؟ على عثمان رضي الله فدعى بماء فتوضى ثم قال والله لأحدثنكم حديثا والله لا, أحد لأ أحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتكم ثم قال سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول ما من ابرئ يتوضى فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له بين الصلاة الأخرى بين الصلاة الأخرى حتى ما بينه إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليه يعني عثمان بن عفان بعد أن توضع دعا بوضوء دعا بما يتوضع به فتوضع ثم قال والله لأحدثنكم حديثا هنا عثمان أقسم قال والله ويؤخذ من هذا الحديث أنه يجوز الحلف في الأمر المهم وإن لم يستحلف فيه لأن عثمان من الخلفاء الذين أمرنا باتباه عليكم بسنته وسنة القلفاء الراشدين المهديين من بعد النبي شهد لهم بأنهم قلفاء ما في زولي طعام في خلافته وشهد بأنهم آه بعد آه نعم المهديين شهد لهم بالهداية فكلهم عليكم بسنة وسنة القلفاء الراشدين شهد لهم بالرشد والهداية العلماء قالوا الرشد العلم والهداية التوفيق إلى الخير وزور إذا جمع بين العلم والتوفيق إلى الخير ما الذي بقي له ماذا بقي له شيء يعني علم وعلم يدله عليه على الخير قال عليكم بسنة ومن سنتي ما سمعنا قال والله لأحدث أنكم إذن في جواز الحلف في الأمر المهم من غيره استحلاف وليس هذا من باب الاكثار من اليمين كما هو مشاهد في أسواق المسلمين والله والله والله والله يوم كله يحل لكن في الأمر إيه؟ المهم. والله لأحدث أنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدفتكم يعني هذا لديكم حديث والله الحديث ده لو ما في القرآن ما بقول لي قال سمعت رسول الله سماع مباشر يقول ما من امرئ يتوضى تمام فيحسن وضوءه بعض الناس قد يتوضى لكن إيه؟ لا يحزن الوضوء تلقى كرعينه جلاحات من ورا وشه من هنا الباقي برا وأحيانا لا يخلي اللحيته إذا كانت خفيفة عنده أخطاء في وضوء قال ما من امرئين يتوضى فيحزن وضوءه ثم يصلي الصلاة التي توضى لها يتوضى يحسن الوضوء يصلي به هذه الصلاة التي توضأ له إلا غفر الله له ما بين هذه الصلاة والصلاة الوضوء تتوضى أنت أسألت وضيته وإن شاء الله تكون أنت أحسنت الوضوء وصليت به وجلست من العلم ومركت من الصلاة تخرجون مغفورا لكم إن شاء الله بشهادة حديث عثمان رضي الله حتى الصلاة الأخرى في أحسن من كده واحد كنا نشرح الحديثة في الموطأ في مجلس من المجالس فقال لي يا شيخ ما يتوضى مرتين ثلاثة قلت له لا لبتقضيك الوحيد ليس في ذلك الترغيب في أكثر من إيسا لكل فريض مرتين تلاه الوضوء الواحد النبي ما قال كده فيحسن الوضوء بس الواحد ده تحسن كيف ثم تصلي به فيغفر الله لك ما بين هذه الصلاة التي صليت بهذه الوضوء والصلاة الأخرى طيب ألمان مالك بفهم رحمه الله قال قراءه يريد هذه الآية يسأل الإمام مالك يرسم لطلاب العلم منهج في الاستدلال مالك قال أراه يعني أظنه أظن عثمان يريد هذه الآية يعني ما قطع شك في ظني والغالب أن يكون عثمان رضي الله عنه قصد الآية دي. إذا كان مالك يقول أراه حقه الناس يتواضعوا ولا يقول يتواضعوا يرحموا أنفسهم ويقول في كل حكم قراءه كذا أظنه كذا لكن نحن قطع شكل لا حرام لا باطلة صل باطلة يا جماعة إيدوان يعني كذا يمكن مات باطلة نقصت وحصل فيها خلل لكن ما يؤدي للبطلات لا باطلة نحن عارفين الكلام تعالي وريني شروط الصلاة يقول لك شروط الصلاة لا معروف شيني والله نسيت يا. طيب انت مالك مالحيا طيب قراءه يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يبهبنا السيئة محل الشاهد من الآية أقم الصلاة دمع روح وده طبعا توضى وإيه وصل طرفين نهار وزلفا من الليل طرفين نهار اللي هي إيه الصبح والظهر والعفا والليل المغرب والعشر إن الحسنات يذهبن السيئات الآية التشهير إلى أن الحسنات الأول أذهبت السيئات القبلة واللاحقة أذهبت السيئات التي بعد الأول قال الآية فيها بيان وإشارة إلى أن الحسنات الصلوات ومما يدل على صحة فقه مالك في هذه الآية التي عناها عثمان رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الأول وأعجبتهم رأى في قدها وقديدها طبعا النساء كمحة جباز زمان فبعاين للمرة في قدها وقديدها يعني الحجم العام والشكل والطول وكذا سبحان الله الشيطان ده يلبس على الإنسان حتى في الشكل الخاري مشتمل شمارة عريانة وجسيمة كل برة وزينة مارقة ده الفتنة بها أعظم لكن ده أعجبه قدها وقديدة فجعل يتبعها النظرة حتى استقبله حائق فارتطم به ماشي ما جاء بقوة ضرب الحيط فوجد الدمق السال منه قال والله لا يرقى إلا أن هذا رسول الله قال مش بالدمب تاعده النبي عليه الصلاة والسلام وقل له حصل مني ومني ومني يدعو الله أن يغفر وجل النبي عليه الصلاة والسلام وصادفته العيشة وصلى فقال ألممت بذنبها يا رسول الله قال وبما قال فعلت كيت وكيت, وكيت وكيت قال أشهدت معنا العشاء الآخرة قدرت العشاء معنا قال نعم يا رسول قال اذهب فقد غفر الله وحب. قال تعالى إن الحسنات يعني الصلوات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذات الحسنات فسرت ببيان النبي صلى الله عليه وسلم أنها الصلوات بعد أن صليت ربنا بيغفر من الصلاة للصلاة دي, دي ودي من باب شنوء الصغائر وليست من باب الكبائر وربنا بيغفرها الشاهد الإنسان دائما إذا جاء مستغفرا فالله يقبله بقي لنا حديث واحد في مقرر الدرس اليوم قال وعن عبد الله طيب فوائد الحديث يستفاد من هذا الحديث استحباب فيه وجوب إحسان الوضوء وإسباغ الوضوء وفيه أن الوضوء من المكفرات وفيه بيان أن الصلاة من المكفرات وفي هذا الحديث بيان أن عثمان رضي الله عنه كان من أهل العلم بتعويل القرآن رضي الله عنه عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن الصنابح عبد الله الصنابح أن رسول الله عليه وسلم قال إذا توضى العبد المؤمن خرجت الخطايا من فيه وإذا استنسر خرجت الخطايا من أنفه الحديث هذا الحديث يدل على فضل الطهور والوضوء وأن الوضوء يعني يذهب الخطايا كلما غسل عضوا خرجت الخطايا من هذا العضو فإن كان قد نظر بعينيه ما لا يحل النظر إليه إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من تحت عينيه إذا نظر أمرا محرما بعينيه وهكذا إذا غسل يديه وإذا مسح برأسه وإذا غسل رجليه فيستفاد من هذا الحديث أن من أعظم فضائل الوضوء أنه مكفر للذنوب ومذهب للخطايا وفيه أن الماء أن الماء يذهب الخطايا يذهب وال والأدران الحسية والمعنوية الماء يذهب الأدران الحسية والأدران المعنوية وبعد النبي قال ثم كان مشي إلى المسجد وصلاة ونافلة له لأنه مجرد نتوضى وأحسن الوضوء غفر له ذنبه طيب الصلاة بقت فينه زيادة خير لو في حاجة استعصت على الوضوء فإن الله يغفرها بإيه بالصلاة عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن نهرا بباب أحد يكون منه في اليوم الخمسة مرات هل يبقى من درني شيء قالوا لا يبقى من درني شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا نسأل الله عز وجل أن يمحو خطايانا بصلاتنا ووضوئنا واستغفارنا وبشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو الشفيع لكل مسلم ما لم يمت على الشرك والبدع. فإذا مات على الشرك والبدعة فأنا له الشفاء من نبينا لأن النبي إنما يشفع إذا أذن الله له في الشفاء والله لا يأذن له إلا لمن رضي له قولا وعمل يعني ربنا بيقول له أشفع في هذا هدى ما تشفع قال تعالى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 فقالوا له أخيرا الشفاء ما تنسى ما تبكى وديه الأئمة أئمة وعلماء وأطقياء وأصحياء ومع كده كانوا يبكون عند موتهم حتى قال الحافظ من بكى عند موته خوفا من الله لا يحصيهم محصي إلا بكلفة دارت عدى الناس البكع عند موتهم خوفهم من الله لا خوفهم من الموت خايفين من الله قال كتار لو دارت عدهم يطلع كتاب كبير منهم سفيان قالوا الشفاعة قال لم تسمعوا قول الله في الشفاعة قالوا وما هو قال قرأوا إن شئتم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن ويرض فقال لك مثلها قال ألا أدري أيرضى الله عني فيأذن في الشفعاء أم لا يرضى عني فيرد الشفعاء فأنا ما يمكن ما يرى كان دير الأئمة وأهل الصلاح والتقى خايفين أي إنسان تلقم بخاف ده ما عنده إيمان بالله عز وجل لأن الخوف مع الإيمان طوال ابن أبي مليكة أبي الحسن البصري يقول أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله قال ثلاثين ديل أدركتهم وعشت معهم ده الحسن البصري قال ثلاثين ديل أدركتهم وهم أحياء كل منهم يخشى النفاق على نفسه قال صحاب صحابين لقيتهم دين وشافوا النبي وبشروا بالجنة لقيتهم خايفين خوف من النفاق أصل ما معبو ثلاثين من أصحاب رسول الله كلهم يخشى النفاق على النفس ما رأيت أحد منهم إنه قال على إيمان جبرايل وميكائيل كلهم خايفين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون لكن جونا في آخر الزمان وأعلم عدد النبت كم هي نبتة وأعلم عدد النجم كم هي نجمة وأعلم عدد الموج كم هي موجة وأعلم علم الله أحصي حروفه وأمري أمر الله إن قلت كن يكن ده الدوم هي ثم يستتاب فإن تابه وإلا وجب قتله لأن ذا مفتر على الله تعلم الشيء إن أنت ما بتعلم والله التمر دي جواه فيه شنو ما بتعرف تعرف الله قال ما بتعرف نصدق وينه ربنا قال ما يعلم وين الآية التي تشهد على هذا ها قل لا يعلمون في سماعة الأرض الغيبة إلا الله إن الذين تدعون من دون الله ها عبادهم أمثالكم فدعوهم يستجبون أشياء كثيرة في القرآن شكذا الإنسان دائما يتمسك بالله فيعبده حق عبادته ويتمسك برسول الله فيتبعه حق اتباعه والخير كله في عبادة الله واتباع نبينا صلى الله عليه وسلم نجيب على ثلاثة أسئلة سؤال واحد, سؤال واحد. طيب فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله. هل أصحاب القبور يسمعون ربنا قال ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابون ربنا قلنا أكتب وفتح الباب ليك لذاته الكريمة سبحانه وتعالى قال لك أنت تسأل عن المخلوق وتسأل مني لا يا ربنا نحن نسأل من المخلوق انت بعدين دائرين الناس نحن بيسمعوا الله قال ان تدعوهم عندكم طلبات دار تقدموها لهم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء طيب الحيين كيف ولو سمعوا بأن كانوا أحياء ما استجابونا قال له ما بيسمع هذا تكورك الليل كل يا ألحق نوا في زعانين أعجاب لك خبر وزعت مكبل بعملي مكبل بعملي طيب دي الميتين يقول لك خلاص خليناهم مادم ما, ما بيسمهم خليناهم دارين الأحياء يا سريع النهمة يا أفلان لا ولو سمعوا ما استجابوا لكم طيب ومش كده لو كانت تنتهي عند هذا لكان الأمر إيش ساهل ولو سمعوا ما استجابوا لكم والأدهى والأمر ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل القبيل الخبر الأكيد تجد في القرآن لكذا الناس حزلوهم من القرآن ومسكوهم في القصائد ومسكوهم الأشعار عشان يبتعدوا عن القرآن وقالون القرآن لما تقروا كثير يا ناس هواع من القرآن الكثير انت دارت جن لا لا ما دار ما تقر القرآن كثير الناس القرآن كثير جن الله يجننك <تصفيق> القرآن بجن ولا بشيل الجن بشيل الجن لكن هم مشكلة ما مع القرآن مع كنتا انت إن قريت القرآن وفهمت القرآن انت وهو اتفرقت تقول له يا أخي الكلام ده في القرآن ما في يا زور انت متين بيقيت تقرأ القرآن نحن مدينك موضوع تاني لا لا الموضوع ده خليت بعد دز ما بيقى زبون وما بيقى بعدشنه لجهز المصاريف ودائر الدنيا و. عشان كده دائره جاهد عشان كل مرة يلقط له حاجة من عرق جبينه يديها ليه لا تبالي باليتامة إن بكوا تحتسي من دمعه كأس الهنى تأكل الدنيا هؤلاء الطلاقية الذين نشروا الشرك والبدع وأكلوا أموال الناس بالباطل الشاعر قال تأكل الدنيا وتشكو سغبا يعني جوعا تشرب البحر وترجل المزل تشرب البحر كله وبعد ذلك يقول لك المطر وإيه يا زون كفاية انت شبحت وركبت عربات وبيوت وده كله من عرج الناس وجهل الناس كفاك منهم ماتوا انطحنوا قلوا يقول لك لا لسه حفيون حركة شوية ايجي واحد تلقيت ترتع كي شي له خمسينة يا شيخ ندينا الفاتحة يقول गुरु فاتحه فجان يكبر <تصفيق> بعد ذاك ما قادر يمشي بدل يقول شيء ال50 ال50 دي عملوا مصاريف يشرب لك عصير لتعتنق عشان عيونك تشوف كويس يشيله منه ويديه فاحد حوا سهل وجهه فاتحه تدام بتمشي لانه شرك بدع و هذا معنى هذا الجواب على السؤال أي إنسان عقد على مرة مطلقة وعدة ما انتهت عقده فاسل ويعذبه القاضي بما يناسب دي أربعين صوت تلاثين صوت يسجنه خمسة يوم المهم في صلاة الفجر رفع النداء الأخير ودخلت المزيج وصليت ركعتين السؤال واضح <تصفيق> السلام السلام ما جاي السلام عليكم ده رقموا من جبنا الحديث هم انت ما عندك شغل يسمعوا ها انبي اذا مررتم بالقبور فسلموا على اهلها صح أيه. والله سبحانه وتعالى يبلقهم هذا السلام يبلقوا ان لله ملائكة سياحين لكن احنا دائما لما يجينا السؤال فوق جرح نمشي محل الجرح سلام ما أقولناه خلال حمشي من مشكلة هناك أنا عارف سؤاله لكن الموضوع المهم الموضوع الذي مر عليه مرور الكرام اللي هو السلام ده انتهينا منه سنة يسمعوا أنه قال في ملائكة توريون لكن ملائكة تشلها شرك تقول يا فلان وتود الكلام ده عشان تقول له في ناس قاعد ينادوه ملائكة شغالة معاك دي مها مصيبة كبيرة يا الملائكة ما بتوديه لكلام زي ده مخالب للشريعة الملائكة تودي كلام الخير الجماعة دي بيسلموا عليه الجماعة مروا يسلموا عليه دي من وين لا لا لا انت مالك مسلمين سلموا عليك خلاص توريوا لكن الناس منون من السوق ليبيا من وين ما انك شغل انت دار تعرف اي حاجة برضو في القبر انت في الدنيا كملت المعلومات دي جو ديك فات وده تطلق وده دي خلال من عسب يدوك عموميات عشان ما تنشغل بها وتكون مربوك بالدنيا ارتباط مباشر لا لا بس فيناس سلموا عليه خلاص كيف عين يبلغونهم سلام أمتي ما يدوهم تفاصيل والسلم منه وجايمه من وين وكذا وكذا قال دخلت بعد النداء الأخير المسجد وصليت ركعتين الفجر هل تجزي ركعتين الفجر وتحية المسجد يصلي ركعتين الفجر وتكخيه عن تحية المسجد وبهذا القدر كفاية وصلي الله وسلم عليكم.